الدرس الثالث مطابخ البلد واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور واكتبها في دفترك مر حامض مالح حلو فطير كباب شاورما اسكندر كباب لحم العجين، مانتو، كباب أذناء، شاورما، سطلاج، دجاجة، سمك.